والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَا آمَنْتُمْ بِمَا يَنزِلُ إِلَيْكَ ۖ حَقًّا وَلَا كُنتُم بِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ 119. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يقيمون ذَٰقَ نَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ورزق كريم. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ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 وغير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الكافرين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 وَم جَ عَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَل تَطُمَئَِّ بِهِ قُلوبُكُم وَمَن النَصرُ إَِّا مِن عِدَِّ إِ اللهَّه الله عززٌ حَكم.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 ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بِهِ الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 بَلَم تَقُتُ لوهم وَلَكِ النَّ اللهَّه قَتَلَم وَمَا وَمَيتَ إِذرَ مَيتَ وَلاكٍِ اللهَّهَ رَماء وَلْبَلَ المُؤمنينَ مِنه بَل أَن إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 119. وإن تنتهوا فهو خير لكم 110. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 111. الذين يَعُدُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاءِ الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 119. ومن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل وإذ يمقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 والَّذينَكَ فَر إِلَ جَهَنَّ مَ يُحْشَرُون لَِمزَ اللهَّهُخَبتَ مِنَ الطَّّ بِ وَيَجَعَلَ الْقَابتَ بَعضَهُ عَ بَعْض فَيَرقُمَهُ جَمًا فَيَجَعَلَهُ فِي جَهًَاَّمْ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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُولَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ